من أرضه هذا يسمى بيع صلح بيع لجزء من أرضه نعم ولا حاجة إلى بيان عمقها ما يحتاج أن يقول بعمق نص متر أو متر أو مترين العمق تابع له نعم لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء وان شرط ان ارضها لرب الارض كان اجاره يفتقر الى معرفه عمقها ومدتها كايجارتها للزرع الصلح الاول على القناه هذه بمعنى انه اشتراها صاحب الماء لكن اذا استعارها عاريه أو النيه يقول وقت محدد انا بنزرع الارض البعيده هذه هذه الفتره ثم نتركها فنحن في حاجه الى اجراء الماء فتره من الزمن لا نريد الارض نشتريها نشتري المجرى وانما نريده وقت في هذه الحال يلزم معرفه مده اجراء الماء ولابد بد ان يبين عمق المجرى في هذه الحال لانه استئجار المره الاولى ملك للمجرى عمقه او لا عمق ملكك الان مستاجر فالمستاجر يلزم ان يبين كم عمقه متر او نصف متر او اقل او اكثر وإن شرط ان ارضها لرب الارض كان اجاره بمثابة الاجاره يعني قال نريده في هذه السنة فقط نجري الماء من عندك هذه السنة يقول نعم لا بأس لكن بألف ريال هذه السنة وافق على الألف ريال تذكر مدة إجراء الماء كم ستة أشهر سنة ثمانية أشهر لابد ويذكر حدود طول المجرى ويذكر عرض المجرى ويذكر عمق المجرى لانه بمثابه استئجار نعم فان كان رب الارض مستاجرا لها جاز ان يصالح على اجراء ماء في ساقيه محفوره مده لا تجاوز مده إجارته وليس له حفر ساقيه لأنه إحداث شيء لم تتناوله الاجاره وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه هذه صورة أخرى صاحب الأرض التي هي بيده وهم في حاجة إلى إجراء الماء معها ليس مالك وإنما هو مستاجر للأرض خمس سنوات وجاءه اخر وقال نحب ان نجري الماء مع هذه الارض التي انت مستاجرها الى ارضنا الاخرى هل للمستاجر الكبير الاول ان يؤجر نقول نعم له لكن بشروط اولا ان يكون في قناة محفورة ما من حق المستاجر الأول ولا الثاني أن يحفروا قناة ليست موجودة لأنهم يخربون الأرض فإن كان في قناة محفورة فنعم وإلا لا أو كان يكون في مواصير مثلا تنزع ولا تؤثر على الأرض فإن كان رب الأرض مستاجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة يعني قناة محفورة ساقي محفور مدة لا تتجاوز مدة إجارته إذا كان المستأجر للأرض استأجرها خمس سنوات ما يؤجر هذه الساقية ست سنوات يؤجرها خمس فأقل لا تتجاوز مدة إجارته وليس له حفر ساقية لأنه إحداث في الأرض لا يملكه لأن وحداث شيء لم يتناوله الاجاره الإجارة الأولى وكذا إن كانت الأرض وقفا عليه يقول الأرض ليست ملكي ولا أستطيع بي عليك وإنما أوجرك أصلح معك على إجارة ما دامت هذه الأرض بيدي فإذا أخذت من يدي ما في اجار بيني وبينك كذلك لأنها موقوفه عليه فإذا مات انتقل الوقف لمن بعده فلا يملك ورثته تأجيرها نعم. وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما لأن الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة مواضع الميزاب الذي يجري الماء إليه لأن ضرره يختلف وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز الرجل له سطح يملكه وهذا السطح واسع ينزل فيه مطر كثير ويحب ان يحفظ هذا الماء الذي ينزل في سطحه لمزرعته لكن يحول بين سطحه ومزرعته سطح اخر او ارض اخرى جاز له ان يصطلح مع صاحب السطح الاخر او مع صاحب الارض الاخرى على ان يجري ماء المطر على سطحه او ارضه الى مزرعته وان صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ماء المطر جاز هذا يقول المطر معلوم انه لا يدرى متى نزوله وهل يكثر او لا يكثر لكن يلزم ان يعرف مقدار مسافه السطح الذي ينزل فيه المطر يقول سطح السطوح تختلف يقول لنا سطح وراكم ونحب أن نجري معه مع سطحكم لا بد أن يعرف السطح الذي سينزل فيه المطر، لأن السطح قد يكون عشرة أمتار في عشرة أمتار مثلا وقد يكون السطح مئة متر في مئة متر ويختلف الحال من واحد إلى واحد فلا بد من معرفة موض... السطح إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما الماء ما هو معلوم المطر المطر يزيد وينقص ويكثر ويقل لكن يعرف السطح الذي سينزل فيه المطر لان السطوح تختلف الذي يجري ماؤه معلوما لان الماء يختلف بصغره وكبره فما سطح عشرة امتار في عشرة امتار أقل ضررا بكثير من سطح مسافته مساحته خمسين متر في خمسين متر عشرة أمتار في عشرة أمتار مسطحه مئة متر وخمسين متر في خمسين متر مسطحه الفان وخمسمائة متر المسافة تختلف فلا بد أن يعرف السطح الذي سيجري ماؤه ولا بد أن يتفقوا على موضع الميزاب وين سيصب الميزاب لأنه قد يصب على موضع يكون فيه ضرر على مالك السطح المصالح الذي يجري الماء إليه لأن ضرره يختلف نعم ولا يفتقر إلى ذكر المدة لأن الحاجة تدعو إلى هذا ولا, ولا يفتقر إلى ذكر المدة يقول يجري الماء شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو ذكر كمية الماء لأن الماء يأتي من المطر يقل ويكثر نعم ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية ولان هذا لا يستوفي منافع السطح يعني هو يستفيد من هذا السطح مده ساعه او ساعتين بوقت نزول المطر يجري ثم بعد ذلك يكون السطح بيد صاحبه ما يحجره المستاجر او المصالح نعم ومن كانت له أرض لها بخلاف الساقيه الساقيه اذا اجراها مع أرض غيره عبارة استمرت ما يقول إنه ساعة او ساعتين أو يوم أو يومين في الشهر خلاص إذا أجرأ الساقية استمرت هذه فلا بد من تحديد المدة التي تكون بينهما إن كان مدة أو البيع إن كان لأنه سيستولي على المكان هذا ويكون ملكه بخلاف السطح الذي يجري عليه مع المطر فهو عند الحاجة يجري ثم يكون السطح بيد مالكه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل يجوز التسبيح بالانامل باليد اليسرى بعد الصلاه يجوز التسبيح بانامل اليد اليسرى واليد اليمنى والتسبيح بانامل اليد اليمنى او لا فان سبح بهما معا فلا باس وان جعل التسبيح بأصابع اليد اليمنى وعد العشرات بأصابع اليد اليسرى فهذا حسن قد استحسنه بعض العلماء رحمهم الله قال تعد باليد اليمنى مثلا سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر فإذا عددت عشرا أخذت أصبع من اليسار فتعد بأصبع اليسار بأصابع اليسرى العشرات وتسبح بأصابع اليمنى فإن سبحت بأصابع اليمنى أو بأنامل اليمنى وأنامل اليسرى فلا بأس أو سبحت بأنامل اليسرى فلا بأس إلا أن التيام أفضل وإلا لو سبحت بأنامل اليسرى وكان في اليد اليمنى كتاب أو مصحف أو ماسك شيء ما فسبحت بأنامل اليسرى فلا بأس بهذا يقول السائل من انصرف مع الامام الاول في المسجد هل يعتبر انصرف قبل الامام وهل تحسب له قيام ليله الظاهر والله اعلم انه لا ينطبق عليه الحديث ولا يحسب له قيام ليله لان صلاه الامامين صلاه واحده يصلي الامام الاول ثم يعقبه الامام الثاني بصلاه واحده بصلاه التراويح واحده ما أوتر الإمام الأول وانصرف ثم جاء إمام آخر جديد وبدأ الصلاة من أولها ثم أوتر لا هما يصليان بصلاة واحدة لكن يعقب أحدهم الآخر فالفضل الموعود به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه لا ينطبق الا على من استمر مع الامامين حتى ينصرف الامام الاخير ومن انصرف عن الامام قبل ان يوتر فما ينطبق عليه الحديث انه انصرف قبل الامام ولذا استحب كثير من العلماء ان يكمل المرء مع الامامين او الامام الترويح بكاملها حتى الوتر فإذا كان ينوي القيام أو الصلاة بعد هذا الوتر أو عازم على القيام آخر الليل ويثق من نفسه القيام قالوا يحسن أن يقوم بعدما يسلم الإمام ليأتي بركعة فتشفع له الوتر الذي أوتره مع الإمام ثم يصلي ما شاء من أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل فإذا انتهى أو بركعه بركعة اوتر مع الإمام وسلم معه ثم قام بعد بالصلاة سواء كان أول الليل أو وسطه أو آخره فلا يوتر مرة أخرى إذا انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة يعني ما يوتر المرء مرتين والوتر أول الليل ما يمنع من الصلاة لكن يمنع من الوتر والأفضل أن يكون الوتر آخر الليل عندما ينتهي المرء مثلا صلى مع الإمام ثم خرج إلى أهله ثم أراد أن يصلي ركعتين أو أكثر قبل أن ينام ثم نام ثم استيقظ قبل السحور مثلا وأراد أن يصلي ما شاء الله فالافضل له أن يجعل وتره آخر صلاته إذا انتهى ولا يعدد الوتر يوتر مع الامام ثم يوتر اذا صلى في بيتي اول الليل ثم يوتر اذا قام اخر الليل لا, لا وثراني في ليلة الليلة فيها وتر واحد او ترتمع الامام صل ما تيسر لك ولا تمنع من الصلاة لكن لا توتر اذا شفعت وترك مع الامام بركعة اخرى تكون صليت بدل ما صلى الامام ثلاث وعشرين ركعة انت صليت اربعة وعشرين ركعة ما اوترت الى الان ومن صرفت قبل الامام ثم اذا صليت في بيتك ما تيسر لك واردت ان تنتهي فاوتر بركعه يقول السائل قدمت من بلادي وقد أديت عمرة في شهر رجب ثم بقيت بمكة فهل يجوز لي أن اؤدي عمرة في رمضان ما دمت مقيم في مكة من شهر رجب فلك إذا رغبت في العمرة أن تخرج إلى الحل وتحرم من أي جهة من جهات الحل وتدخل مكة بعمره ولا يتعين التنعيم لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى الكعبة شرفها الله أقرب الحل إلى المسجد الحرام وإلا لو أحرمت مثلا من عرفات أو أحرمت من الشرائع او احرمت من اي جهة من جهات الحل فلا بأس عليك يقول السائل تجاوزت الميقات في الحج بدون احرام فماذا علي الآن تجاوزت الميقات بدون إحرام هذا لا يخلو إن كنت تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت لا تريد مكة مثلا كالذي يتجاوز أحد المواقيت يريد جدة ومن جدة يريد المدينة فتجاوزت الميقات تريد جده ثم بعدما وصلت الى جده بدالك الا تذهب الى المدينه وانما رغبت في ان تدخل مكه نقول احرم من جده ولا شيء عليك لانك في هذه الحال تجاوزت الميقات وانت غير مريد لمكه وانما اردت جده ومن جده المدينه فلك ان تتجاوز الميقات بدون احرام ثم عزمت على على الاحرام والدخول الى مكه فتحرم من جده ولا شيء عليك اما اذا تجاوزت الميقات وانت تريد مكه فنقول ترجع للميقات أقول تقول ما يمكن ارجع او تقول احرمت نقول ما دمت احرمت متجاوزا للميقات فعليك هدي ما هو هذا الهدي؟ شات تلبح في مكة لفقراء الحرم تقول ما استطيع الهدي؟ نقول تصوم عشرة ايام يقول السائل أديت عمره ونسيت قص شعري والآن ليومين لي فماذا علي الآن نسيت التقصير لمدة يومين لا بأس عليك إذا لم يحصل إلا لبس الثياب فلا بأس عليك تخلع الثياب وتلبس ملابس الإحرام وتقصر ولا شيء عليك وأما إذا كان حصل منك شيء لا يعفى عنه كالجماع مثلا فيكون استقر الهدي عليك فعليك شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الهدي فتصوم عشرة أيام يقول السائل رجل يعمل في فندق به خمر ونساء متبرجات فما حكم عمله في هذا الفندق ما يجوز له ان يعمل في مثل هذا العمل ما يجوز له ان يعمل في محل فيه المنكر ظاهر بيع الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشره والشارب واحد من هؤلاء العشرة ملعون وتسعه ملعونون في الخمر وهم لم يشربوها حملها من مكان الى مكان ملعون ذهب ليشتريها يحضرها الى الفندق او المكان ملعون بائعها ملعون عشرة ملعونون في الخمر فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في الأمور المخالفة للشرع فيقع في سخط الله وغضبه يعمل ليكسب شيئا قليل من المال وهو يعاون أهل الخمر والفواحش والمنكرات ما يجوز له ذلك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يحتسب المرء ترك العمل المحرم والله جل وعلا يعوضه خيرا يقول هل يجوز لبس رباط القدم اثناء الطواف يجوز له ذلك لان هذا ليس بلباس ولم يكن مفصلا على قدر العضو مثل الفنيلة والسروال ونحوه وانما هو ليربط قدمه اسفله بساقه ونحو ذلك يساعده على المشي وتخفيف الم القدم فالذي يظهر والله اعلم ان هذا لا بأس به مثل الكمر الذي يجعله مثلا على وسطه أو مثل الحزام الذي يشد به الظهر إذا كان ظهره مثلا يشد بحزام طبي أو نحو ذلك هذه الأشياء والله أعلم أنها لا حرج فيها لأنها ليست لباسا معتادا يقول السائل ازرع الريحان وانا اسكن في مكه واسقيه واحافظ عليه واذا طال احشه واتصدق به على الجيران فهل فهل هذا يجوز لا بأس بهذا لان ما يزرعه الادمي له ان ياخذه ما يزرعه الادمي من الزرع او الريحان أو الحشيش أو أي شيء يعمله هو يسقيه والأشجار له أن يقلعها وينقلها وإنما حرمة الشجر والحشيش الذي لا يد له في زراعته وسقيه مثل الكلى الذي يكون في البرية والأشجار التي في البرية وهي داخل الحرم هذه لا تعرض ولا تؤخذ والاشجار التي تنبت بدون فعل ادمي هذه لها حرمه فلا تؤخذ واما ما يزرعه الادمي فله ان ينقله من مكان الى مكان وله ان يحشه وله ان ياكله مثلا اذا زرع شيئا مما يؤكل كالجرجير وغيره من الاشياء التي تؤكل البقول فله أن يحشها ولا حرج لأن النهي فيما لا يدل الإنسان في زراعته يقول السائل ما هو الفرق بين الطلاق والظهار في فروق كثيرة بين الظهار والطلاق الظهار اذا رجع فيه ففيه الكفارة ولا يحسب عليه والطلاق اذا طلق حسبت عليه طلقه وله حق الرجعة والطلاق يرجع فيه بدون شيء وإنما تحسب عليه طلقة ولا يحتاج إلى كفارة وأما الظهار فيحتاج إلى كفارة والظهار ليس له عدد والطلاق له الرجعة خلال الطلقة بعد الطلقة الأولى وبعد الثانية وليس له الرجوع بعد الطلقة الثالثة وهكذا فوارق كثيرة يقول السائل شخص مسلم افطر بدون عذر شرعي ثم جامع زوجته فما هي الكفاره في ذلك يحرم على المسلم الذي يجب عليه الصيام ان يفطر يوما من ايام رمضان بدون عذر فان فعل فهو آثم وهل عليه القضاء او لا بعض العلماء يقول عليه القضاء وبعض العلماء يقول زجرا له يقال لا ينفعك القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقضه صيام الدهر وانصامه